فَمَنْ لَهُ الزُّورُ وَعَمَلُهُ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذَرِ نَفْسَكَ عَلَى الْحَسَرَاتِ إِنَّ اللَّهَ صلى الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فللعزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكوا أولئك هو يبور والله خلق من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة جعل وما تحمل منه ثا ولا تضع إلا بعلمه وما يع. شرابه سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طري وتستخرجون.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 تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن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 أَمْ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنَ في الْقُبُورِ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَ وَيَكذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ خَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْكِفْرُ أَلَمْ تَرَ أَن السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدوان وانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم بجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه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 ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار مقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا له النار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم كذلك نجزي كل كافور، وهم يصليخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أو لم نعمرك ما يتذكر فيه ما يتذكر، وجا.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 قلتَ ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركا الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا ان اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل يعد الظالمون بعضهم بعضا بَعْضًا غررا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انهو كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا ايمانهم لا جاءهم نذير لا ان جاءهم نذير ليكونوا اذى من احدى الامم النذير ما زادهم إلا نفورا استكبار 119. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين 110. فلن تجد لسنة الله تبديلا 111. ولن تجد لسنة الله تحويلا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 بما كسبوا ما ترك على ظهرها مذابة ما ترك على ظهرها مذابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا